119. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 110. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ألصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن 117. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 118. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 119. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 110. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 117. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فَلَا 118. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 111. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون 112. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الذين فتقوا فمأواهم النار قل لما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من لاذ بالفادن دون العذاب الاكبر لعنهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين ينتقمون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 119. وكانوا بآياتنا يوقنون 110. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 111. كَمْ يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون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 117. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 118. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم